هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى ان تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم 114. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أمه والجبال أرسها متى ولأنعامكم فإذا الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى 111. فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها 114. ربك منتهاها إنما أنت منذر من كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها